وجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ما كنت تعلم فيه خيرا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا فاقدره لنا ويسره لنا ثم بارك لنا فيه وما كنت تعلم فيه شرا لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا فاصرفه عنا واصرفنا عنه اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهم مقيمين لحدودك متمسكين بشرعك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم اجزي عنا نبينا أفضل ما جزيته أحدا من النبيين والمرسلين وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم منزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب لا إله إلا الله عليه توكلنا وإليه المتاب اللهم اجعلنا ممن يدعوك وهو موقن بالإجابة اللهم إنا نعوذ بك من دعاء يصدر من قلب نعوذ بك من دعاء يصدر من قلب غافل الله ونعوذ بك أن ندعو بإثم أو قطيعة رحم اللهم اجعلنا من المكرين الدعاء في الرخاء فتستجيب لهم عند الشدائد اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير اللهم اجعلنا ممن أسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وغفرت إجرامه اللهم يا دائم الخير والإحسان يا من لا تنفعه الطاعة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 نفخ في الصور فصعيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامين ة الأرض بنور ره وَض الكتاب و اببي و اب بين ود وَقض ب بالح وَقض بالحق, وقضي بينهم بالحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا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 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 Allahu Allah Allahu Akbar Allahu Akbar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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوه من الجنة حيث نشاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ أَ اللَّهُ I mean, uh... <laughs> الله أكثر الله هو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 الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إبراهيم عليه السلام رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وفي رواية للبخاري فيدارسه القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة مهتفق عليه قوله ينسلخ أي ينقضي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ببردة قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لئزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل، والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت، قال سهل، فكانت كفنة، رواه البخاري، قوله بردة أي كساء مخطط، جسها أي مسها بيده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أباهر الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا رواه البخاري قوله قدح أي إناء للشرب الصفة هو موضع مظلل في المسجد يأوي إليه المساكين عن صفوانا بن أمية رضي الله عنه قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليه فما برح يعطيني حتى انه لا احب الناس الي رواه مسلم قوله فما برح اي ما زال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا الا اعطاه فجاءه رجل فعطاه غنما بين جبلين ورجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة فرواه مسلم الفاقة أي الفقر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كرهه ترك متفق عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه رضاه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفة